الله اكبر الله اكبر الحمد الله اكبر الله اكبر لا انا صلينا همم على سنا وصلنا الى هذا تابع التقويه وهو على ذاته مطبوعه والتركيز القوي ويام احتمال المجاز ثم يقوم كل مترادفين كل مترادفين نعم مقام الاخر في التركيب هذا كله شرحناه لا لم نصل الى العلم فائده ام العنوان في فائده عليها ما هي فائده العلم العلم بسم الله لا لا شيخ لا ثم. والتاكيد يقوي وينفي احتمال المجاز التاكيد يقوي يقوي وينفي احتمال المجاز اي ان ينفي Ani kunal muakadu majaazan, ei muradan bihi, gheiru mainaahul hakiiki. Kõikadu, وكذلك ينفي جاءني زيد نفسه كأنه قال جاءني زيد زيد فهو يقوي وكذلك هو ينفي احتمال المجازل لأنه أحيانا يقال جاء زيد والمقصود خبر زيد جاء خبر زيد أو جاء اتصال زيد أو جاء رسول زيد إذا اقتصرنا على قولنا جاء الزيد فيمكن أن يكون الزيد أريد به معنى غير المعنى الحقيقي أي شيء من أشياء زيد وهذا الاحتمال ينتفي بالتوكيد فإذا قال يا أني زيد نفسه ثم بعد ذلك لا يمكن أن نقول المقصود بزيد معنى مجازي رسول زيد أو كتاب زيد أو اتصال زيد لاس نعم ويقوم كل مترادف ما قام الآخر في التركيب ثم إذا كان هناك مترادفان فكل واحد منهما يقوم وقام الآخر في التركيب فإذا كان قام ووقف بمعنى واحد ينبغي أن نقول قام زيد وقف زيد وكذلك إذا كان جلس وقاعد بمعنى واحد ينبغي أن يصح قاعد زيد مكان جلس زيد وكذلك إذا كان حلف وتعلى بمعنى واحد ينبغي أن يصح ماذا حلفت على كذا أو تعليت على كذا فشأن المتراذفين ما هو أن يقوم كل مقاماً آخر أي لغة هذا هو المقصود أما شرعاً يمكن أن لا يقوم أحدهما مقام آخر مثل الألفاظ التي تعبذ بها مثلاً يعني حيا على الصلاة ولا يقال يعني تعالوا الى الصلاه او هلموا الى الصلاه لان هذا لفظ نوضع به متعبد به لكن المنع هنا من حيث شرع لا من حيث اللغه كلامنا من حيث اللغه no, هذا هذا الذي رجحه المصنف وبعض الوصوليين يقولون ليس بلازم أن يقوم كل مترادف ما قاما لآخر وبعضهم يقول يعني إذا كان المترادفان من لغتين لا يجوز و وإلا يجوز لعله هو اللاهر يعني أنه لا يجوز يقامة لفظي من لغة مقام لفظ من لغة نخرى بمعنى بمعنى مثلا خرجت من البيت من معنى مرادفه بالفارسية أز فنقول خرجت من البيت ولا يجوذ نقول خرجت أز البيت لأنه تركيب العجم مع العربي هذا يكون من منزلهتي منزله يكون من منزلهتي المحمل والله اخر كلام المصنف انه يذ يقامه احد المتردفين مقام الاخر حتى ولو كانا من لغتين اثنتين نعم فائده العلم اسم يعين مسماه مطلقا Baharaja Al Firulu al Harf Va Viril La La Yusama Alaman. Bakadalika Harfula Yusama Alama Dumakara La, la kala, Yuayinu Erlse igaleELLama üllane sidi vastpi seelast töbame sie sesud apeollegโer Iyaetega üle. Nad, siis rabe. MindestAAio on ülevidelv sueen d ואף üleid SBSial. مثل الزمير. فالضمير يظل على على المتكلم على, على زيد إذا كان زيد متكلما وعمر إذا كان متكلما لكن بقرينة أنه هو المتكلم بقرينة تكلم وكذلك أنت يظل على, على المخاطب أي على زيد لكن لا يظل على زيد إلا بقرينة أنه هو المخاطب Kedalika jääni Zaidun, vahua rakib, hua idullu ala Zaid, lakin laa idullu illa bi karinatil ghaibah. Naa. Kedalika aheyanan, ja nagul ma'arif bil karainil lafliyja, mesele, arrajul. Muarrafun bil alifu illam, ala mada alamu ajan, lakin bi vasilati al. وكذلك الموصول يدل على uh, معين بواسطه الصله فاذا قلت اكرمت الذي جاءك او اكرمت الذي امر سنيبه فهو يدل على لكن ف كذلك المضاف انما يذل على علم معين بواصيه المضاف اليه فكل نوع من انواع المعارف سوى العلم انما يذل على معين بواصيه كريره لفظيه او معنويه N العلم هذا العلم من يعين المسما مطلقا علمه كجعفر بن نفس الشيء ماذا قال قال المحقق ان الموجود في غير ذلك بل علله بطلب هي yani lum yatali ala alfiyah na fa in kana ka ta'ayinu kharijiyan fa alamu shakhsin wa na fa nah. in kana ka ta'ayinu kharijiyan fa in kana alamu yadullu مثل الزيد فإنه يدل على, على فرد معين في الخارج تعينه ليس في ذهن فقط بل يعني في الخارج أيضا هو معين فإذا كان كذلك فعلم شخص وإلا أي وإن, لم وإن لم يكن تعين خارجيا بل كان تعين ذهنيا ولم يكن في الخارج معينا wal inna ma kana fi zihni faqat muayyana zakana kadhalika fa'ala mujins fa nusama alama li jinsi alasad yadullu alaama 'ala mahiyyatil asad alhali ra fi zihnil musta'mil ففرق بين أسد و أسامة يدل على ماذا على ماهية على هذه الماهية بدون ملاحظة تعيونها من في الذهن نعم أما أسامة يدل على ماذا على هذه الماهية المتعينة من سائر الماهيات في الذهن نعم هذا هو الفرق بين ماذا وبين علم الجنس اسم الجنس فعلم الجنس يكون في الذهن معينا لكن لا يكون في الخارج معينا لانه في الخارج صح اطلاقه ولا اي فرض من افراد الاصد فاذا اتاك فرض لكان تقول ليس مثل زيد زيد إذا أتى زيد نقول هذا زيد مقبلة إذا أتى عمر نقول لا نقول هذا زيد مقبلة فإذن يعني تعينه تعين العالم شخصي الجنسي يكون ماذا في الذهن أن على ماهية الأصد بمع ملاهظة تعينها وتميزها عن سائل الماهيات وما في الخارج Misuhut laquhul aijifard. Amma, yani ismu jinn, fahua yedullu ala mada? Alal maahia, lakin laa bimulahadati ta'ayyun. yani sara ismu jinn sinikiratan, wa alamul jinn si ma'arifatan. Wa baaduhum, yani, lem فقالوا لا فرق بينهما في المعنى فقالوا لا فرق بين أسامة هو أسد في المعنى وإنما الفرق بينهما من حيث اللفظ فوسام معرفة أسد نكره أسامة يجوز الابتداء به ويجوز مجيء الحال عنه متأخرا وكذلك يعني يمنع صرفه إذا كان معه علة نخرى كما في وسام واما يعني yani, في المعنى لا فرق بينه وبين اسد قالوا هكذا لكن يعني بعضهم قالوا لا الفرق في في في اللفظ انما ينحو عن الفرق في المعنى ذا العابدان يوجد هنا كفرق بين فيعني بينهما فرق وهو ان الماهيه مع ملاحظه تعين هو مدلول ما جعل علم الجنس والماهيه مطلقا على مدلول اسم الجنس هذا اذا فرقنا بين Ko 강giudan kõtest Kõuste tisuus jinniss kõige vastõits. Pa t addition 50-實 on Gänderin. Kõik lihti kõr loose jinniss ja tevõits. Wukär ning se ei tevõits. possibly jinniss usõ spiritu tead именно kõige vastõolie. Ja uESEid kannege 50-ke kõrwhich voi fly Valduhum kaila tahtulukuk. Lianna dhakar fi qawlihi huwa mada ismud jins, yani maahiyah. Ma'ina hamluki maahiyata haadihil maahiyah, sada ka ana wahidan, ou itniin, ou itniin, ou itniin, ou itniin, fahandit taliq. Naam. Valduhum kaila, nekira. ف يعني وعلاه ان كان ذا ان كان احملو كده اي واحد لا ذكرين ولا ولا ثلاثه وهو لم يكن ذكرا واحدا فقول الفقهاء ذا يذلون انهم يفرقون بين المكره وسم الجنس فان كان بين بين اسم جنس ونكره لا فرق بينهما وان واسم الجنس في اسم الجنس يدل لا فرد وعلم على ماهيه اما عندما يفريق بين اسم جنس ونكيره ويقول نكيره لا فرد مبهم وسم الجنس يدل على ماهيه فنحتاج نحتاج ان نفرق بين علم جنس واسم جنس في المعنى نحتاج نعم هو محتمل لكن من المقدم يحتمل احتمال لما المقدم يكون مجملاً أحتاج إلى قرينة فمثلاً إذا قال إذا جاءك رجل فأكرمه يمكن أن يكون معنا إذا جاءك واحد من هذا الجنس فأكرمه ويمكن أن يكون معنا إذا جاءك هذا الجنس فأكرمه فنكرى واسم الجنس لا فرق بينهما بل يعني مستاق واحد يصلح لهذا و لكن إذا قلنا جاءني رجل لأمرأة هناك قلنا أنه اسم جنس. جاءني رجل لا رجلان ولا ثلاثة هناك قلنا على أنه نكره نعم لا علاقة لا علاقة نقول على قول اسم جنس ونكره بمعنى واحد يعني هو الذي يدل على فرد مبهام على فرد مما واضح وعلى قول وعلى وهو قول المحققين الذي يدليره اليه يعني اختلاف الفقهاء الى في هذه المصالة فيدل على ان الفقهاء يفرقون بينهما كذلك حتى عند المناطقه فرق بين فاذا كان موضوع يعني اسم جنس فهذه القضية ما هو قضية طبيعيه وإذا كان مثلا إذا قال يعني رجل خير من مرأة بمعنى أن هذا الجنس خير من ذاك الجنس فماذا يكون هذه القضية قضية يكون طبعية لأن, الموضوع, لأن الموضوع صار ماذا كليا لكن لم يرد به الأفراد بل وريد به الماهية وإذا وريد به فرض ما يقولون هذه مهملة فالمناطق الفريقون بيننا فالفرق بينهما هو؟ هو الراجح يعني إنتهى أولئك لهم على كلا ذلك, ذلك الفرق بين هناك فرق بين ناكرا ماрафته كيف ي ؟ و مدرة جنس tallangة المسالة و voila قات美味 و ماي constants اعتد عندما غمانا غد others بص Loرا هم حوالا غمانا neonقات으면因ع المحاولين that's the真的是 1 ³ is. إذن ما الآخر بين أين ي subscribe and جنس, واسم جنس؟ أعلم الجن سيذلو على ماهيت متعينة أي مع ملاحظة التعين واسم الجن سيذلو على ماهيت بدون ملاحظة التعين لكن باقول الفاضي يحتمله هذا وهذا جاء اسامه مقبلا هذا, هذا علم الجنس عالم لك لا هو في فرض <سؤال> يعني هو موضوع لهذا الجنس <سؤال> فاما يستعمل في ماذا في في في فرد من افراده او يستعمل على هذه الماهيه احيانا يستعمل الماهيه مع قطع نظريا الفرض مثل اسامه والشعب دعالا اليس معنى هذا الجنس اشتق من ذاك الجنس اكيد ذاك هذا وصامه مقبلا هنا فرد ما اي يعني دالته على ماهيهتي على ماهيهتي الاسد الموجود في ضمن فرد ما ضمنه لاحظ التعيين ام احنا قلنا بدون ملاحظه التعيين ام هنا لاحظنا قلنا ما. لا, لا, لا. لم نلاحظ في الخارج لم نلاحظ إذا قلنا الرجل يعني هل لاحظنا تعين رجل هل لاحظنا تعين مع أننا لا الرجل إلا على زيد أو بكر أو على خارج لكن موضوع لهذا معينا لا نعم واضح فهذه الأشياء واضحة هناك علم شخص وهناك علم جنس وهناك اسم جنس وهناك نكره والله الفرق بينها واضح ما الفرق بين علم جنس واسم جنس علم الجنس جدا يعني فيكون مدلوله معينا في الذهن ولا يكون معينا في القارج Aamu syaqsi yakuunu madhululuhu muayyanan fi dhihni wal kharijia yamian. Paldi? No. wa ismi jins inibins ala maahiyatin biduni mulaahadati ta'ayyun. Eeehia mutaayyina fi dhihni, lakini biduni mulaahadati ta'ayyun. yani maalfarqu beina ismi wa nekira nekiraidullalafardimmaa isma jins aydulu mm. ala mahiyatin aladhi la yafriqu bayna jenis lam nakhar. ala ala mada, ala لكن تحقيق الفرق بينهما لأننا أحيانا نقول جاءني الرجل بمعنى جاءني هذا الجنس لا جنس المرأة ولا نقصد أنه واحد ولا ثنان ولا ثلاثة أحيانا نقول جاءني الرجل ونريد به فردا فردا من الأفراد نعم أه؟ ما هو أه اسم جنس ونكرة له مؤلطهما معا... معامرة النكر في, ال... في الأحكام فيسم... فعلم الجنس له شبه بماذا باسم الجنس من حيث آه... علم الجنس يدل له شبه بعالم الشخص من حيث إن كل يدل على معين وله شبه بماذا باسم الجنس من حيث إنه في الخارج آه... لا في. فالذا ذلك بين وعطي على مل الجنس وعطي احكام على الم الشخصي في اللفظ وفي المعنى هو مما يصح اطلاقه راج فرض نعم ماذا قال ابن مالك ووضع لي <تصفيق> بعض الجناس علم yani في هو ليس الاسم الشخصي لكن في المعنى هو عام كانه يشير الى انه لا فرقه بين علم الجنس و نكره لكن يعني بعضهم يقول هذا ليس بتحقيق التحقيق ان يوجد بينهما فرق في المعنى كما انه بين في لأن الفرق في اللفظ إنما ينشوين الفرق في المعنى. نعم. ثماذا ثم قلنا؟ والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. والموضوع للماهية من حيث هي. يعني والذي وضع للماهية من حيث هي. إما قطع النظر يعني تعيينه تعيينها هو اسم جنس. فَصُرُ الْحَقِيقَةُ ذُلُغَوِيَّةٌ وَهِيَ قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ وَلَعٌ أَوَّلٌ وَعُرْفِيَّةٌ مَعَ خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ عَامَّةٌ نَعَ كَذَا بَلِ الْفَرَسِ أَوْ خَاصَّةٌ كمبتدئ, أو شرعية, واقعة, ما استعمله الشرع كصلاة للأقبال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونتقم باللثان وعمل بالأركان فدخل كل طاعة وهما لغة الدعاء والتصديق بما قاب وجود الاستثناء فيه وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس نعم ان هي الحقيقه هذا تقديم تاخير كيف كيف الحقيقه ام هي روايه تماديه اصله ام ورؤيه لها هنا فقط ليس ذلك الحقيقه قول مستعملهم في والله الاول مقاره وهي لغويه الامر فيه سهل ان الشرح صمدوا وهي قول مستعمل في الوضع الاول ثم كما قال الشرح في خط اللغويه وهي الاصل في الحقيقه اللغويه وظيفه الاصل وفتوى طلب سهم اللغه هذه تصا اسف تصبح حلها بعد اربع سطور ملقا نفس في الشرح تروت على تروت الاولي في سياق الشرح الحقيقه اللغويه وهي قول في الوضع الاول وهي لغويه وهي اصل ام ام هو تمنى توهي مويه ولا كان سالت بنوشير وفي بالي الاخير قصدت هذا نعم لغويهنا حقيقه لغويه وعرفيه نعم الحقيقه حقيقه ما ما, ما, ما معنى حقيقه Kavlun ustuimila fil ma'ina alladhii vudhi'alehu midhlu asad bima'ina alhaevan muhtaris vabahir bima'ina albahiril hakiki, vabadr bima'ina albadr fissamaa hmm, hadi haqiqa li ma'adha sumieta haqiqatan li anna hu minal haqiq حق إما يكون بمعنى ثبت وإما يكون بمعنى أثبت فحقيقة فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول فإذا كان من حق بمعنى ثبت فهو بمعنى فاعل فيكون الحقيقة أي الكلمة الثابتة في موضعها لأنها هذا تصعملت في المعنى في المعنى الموضوع له فهي ثابتة في محلها لم تندق إلى محل آخر أو نقول هي مثبتة, مثبتة في محلها فالحقيقة إما فعيل معنا فاعل أو فعيل معنا مفعول نعم فالحقيقة لغبية نعم حقيقه لغويه حقيقه لغويه هي الكلمه التي استعملها اهل اللغه في ما في المعنى الذي وُضع له عندهم وهي في وضع اول في وضع اول في وضع الاول اي قول مستعمل في المعنى الذي وضع لغه نعم الا هذه النسخه وعلى النسخات الاخرى يكون هكذا الحقيقه قول مستعمل في وضع الاول فالمراد بالوضع الاول يعني ما ليس بوضع ثانين في اللغه او في العرف او في الشرع فيكون شامل لهذه الاقسام كلها وهم يقول ان هي لغويه ان كانا مما مستعمر في ما وضع عند عند اهل اللغه بالوضع الاول هو اللفظ الذي خص عرفا يعني في في العرف العام أو في العرف الخاص ببعض مسمياته أي ببعض أفراده لغة ف يعني أن يوضع في اللغة لفظ لمعنى ثم في عرف عام أو في عرف خاص خصة هذا اللفظ ببعض أفراد هذا المعنى. مثلا يعني ذابة لغة لكل ما يدب على الأرض. ويشمل الزواحف ويشمل طيور ويشمل البحايم ويشمل الفرس منها وغيره. ثم يعني في العرف العام إذا قيل دابة مخصوص في العرف العام بماذا؟ بذوات القوائم الأربع بالبهائم فهذه سأقول الحقيقة اللغبية لهذا اللفظ المعنى الحقيقي لغة لهذا اللفظ هو ماذا؟ ما يدب على الأرض والمعنى الحقيقي عرفا لهذا اللفظ هو ماذا؟ ذوات القوائم الاربع عند بعضهم وعند بعضهم يعني الفرس خاصة ها؟ لا, لا لماذا لا نقول يعني استعمال دابة في ذوات القوائم الأربع مجاز. والمعنى الحقيقي هو كل ما يزيب إلى الأرض. لماذا لا ذلك؟ فنقول لأن آهل العرف العام نقلوه إلى هذا وإلى المعنى الثاني وهجروا استعماله في المعنى الأول بهيث عندهم إذا قيل ذاب. لا يفهم إلا تفهم إلا البهيمة فنقول هل هو مجاز؟ لا ما الفرق بين المجاز والمنقول؟ المجاز لم يهجر استعماله في المعنى الأصلي بل عن أكثر استعماله في المعنى الأصلي لكن في بقارين أحيانا يستعمل في المعنى الثاني إذا كان كذلك فهو مجاز أما المنقول, لا. المنقول يكون قد نقل ثم هجر استعماله في المعنى الأول بحيث عند الناقلين إذا ذكر اللفظ لا يتبادر إلا المعنى الثاني فمثلا يعني الصلاة هو الدعاء لكن شرعا نقل إلى, إلى هذه العبادة بحيث في آهل الشرع في كلام أهل الشعب لا يفهم منه إلا هذه العبادة فلا نستطيع أن نقول استعماله في هذه العبادة مجاز لا بخلاف العصد عصد يعني استعماله في الحيوان المخترس وفي الرجل الشجاع لكن الذي يتبادر هو الهيوان المخترس وإنما استعمال مجازا فقط في الرجل الشجاع هذا مجاز إذن الفرق بين منغولي والمجاز واجر المعنى الاول وعدم هجره سواء اثر في اطار المعنى الدعاء يكون مجازا يكون مجازا هذا التعريف هو المستخدم في هي النسخه هو المستخدم في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني إذا قيل ما استعمل في وضع الأول ثم قسم هذه الأقسام ينبغي أن يكون المقسم شاملا لهذه الأقسام كلها فإن بغي يكون مراد بالوضع الأول المعنى الذي له وضع له اللفظ سواء في اللغة أو في العرف أو في العرف, أو في العرف العام أو في العرف الخاص أو وعلى ذلك على النسخة الأخرى يعني بوضع نوّل فيكون وضع لغبي نعم ما أخصها وعرفا كذابة المطاس كذابة المطاس ثم وعرفية ما أخصها وعرفا ببعض مصمياته عامة عرفية عامة كذاب للفرسي فذا بهذه اذا اذا استعمل في الفرس او اذا استعمل في البهيمه فهي احقيقه عرفيه عامه وبالنسبه للغه مجاز لان المعنى اللغوي اللغوي هو كل ما يذيب على الارض, فإذا لا من هذا إنها فرض من أفراد ما يدب فيكون هذا مجالسا لا يكون حقيقة تل. نعم أو خاصة عرفية ما خصة عرفا ببعض مسمياته عامة عرفية عامة أو خاصة عرفية خاصة يعني في عرفية طائفة من, من الناس كمبتدئ فمبتدئ هذا رفية خاصة إذا استعمل بمعنى اسم مجرد عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد إذا استعمل بهذا المعنى النحويون يستعملونه بهذا المعنى فهم إذا استعملوا بهذا المعنى فنقول هذه حقيقة عرفية بالعرف الخاص يعني هم استعملوا هذا اللفظ في ماذا في معنى وضع له في العرف أي في العرف المختص بالنحويين لا العرف العام الشامل لجميع طبائف الناس لا هي عرفية خاصة. فظاهر كلام المصنف ما هو أن النسبة بين المعنى الحقيق اللغوي والمعنى العرفي دائما يكون العموم والخصوص وليس كذلك أحيانا يكون يعني في علاقة نخرى مثلا غايت لغة ما هو, هو المكان المنخفض ثم في العرف العام نوقيل إلى ما يخرج من بطن الإنسان بعلاقة المجابرة لماذا؟ لأنهم كانوا يضعون هذا يخرجون هذه الفضلات في مكان مقام في ضم وكذلك الصلاة لغة دعاء ثم في الشرع نوقيل إلى ماذا إلى هذه العبادة هل هذه العبادة يعني من أفراد الدعاء لا العلاقة بينهما ماذا اجتمال هذه العبادة على الدعاء فأحيانا يكون هكذا أحيانا بأعلاقة المجاورة أو بأعلاقة الاجتمال وكذا فأناك الصوم صوم لغة هو المساك ثم خصة شرعا لماذا للمساك أن المفطرات واللمساك أن المفطرات بعض مسمياته فلا يفهم من كلام المصنف أن المعنى العرفي أو المعنى الشرعي دائما يكون يعني بعض مصميات المعنى اللغوي أحيانا يكون للاقة غير ذلك نعم أو شرعية أو تكون حقيقة شرعية أو, أو شرع عرفية وعرفية أو شرعية باقعة والحقيقة الشرعية باقعة قد وقعت يعني قد وقع أن الشارع قد نقل بعض الأفراد عن المعانيها اللغبية إلى معاني جديدة هذا أمر باقع بعضهم يقول هذا غير واقع من ينفي الوقوع منهم من يقول هذا محال ومنهم من يقول هذا جائز لكن لم يوجد فمن يقول انه محال ما ملحظه هو يقول, Faiujad huna ka bainal ma'inallafud vabainal ma'inallugabi munaasabatun ta'amna'u nakilahu ila ma'inan nakhil. Lidahlika, lai yukin an yankul al-shari'u lafudan min ma'inallugabi lai ma'inan jadeed. Lai yukin, kõulun. Baaduhum yukul, mumkin, lakin nii yukid. Vaman yukul mumkin, lakin lai yukid, yukul, ikana mujudan, لنقي وين كان نقل ان اوكل يمكن يكون بتواتر او بخبر واحد تواتر لم يوجد هل هناك حديث متواتر يقول لنا في ان في شرع الله ان في الشرع هذه العباده المخصوصه هل هناك حديث متواتر يقول ان الله الحج في الشرع هذه العبادة المخصوصة لا وما خبر واحد وإن ثبت هذا لا يكفي هذا أمر مهم يعني معرفة المعنى وكذا والجواب عنه أنه, أنه لا يكتاب إلى ذلك بل يعني لا حاجة إلى أن يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى أن الصلاة عن هذه العبادة بالقرآن مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كاربكما رأيتموني أو صلوا معي ثم أتابي هذه العبادة وهم يعرفون هذه العبادة هو الصلاة كفهمي الأطفال لغة الوالدين هل الوالدان يقولون يا والدي يعني كتاب معناه كذا كرسي معناه كذا قلم معناه كذا لا هم يقولون خذ الجلس على الكرسي وهو يفهم أنه كرسي توبيل القلم وهو فمن هذا هو القلم نعم على كل حال يعني نقل شارع بعض الالفاظ الى معان جديده هذه واقعه منقوله يعني منقوله من شارع لا يجيز النقل من شارع امم كيف لا. ينبغي لهم أن ينفو المجاز وكذلك النقل العرفي الحقيقة العرفية ينبغي كل, كل هذا ينبغي أن يلزمه من ينفوها وهو مذهب خطأ, خطأ أن اللفظ يذل على المعنى لمناسبة بينهما هذا خطأ وإن كان بعض بعض الفرض وبعض المعاني مناسبه لكن يعني ليس بين كلها هذه تكون يعني عرفيه عرفيه خاصة. نعم. نعم. لكن الشرعيه هو ما استعمره الله سبحانه وتعالى ورسوله في في الجديدة هذه هي الشرعيه نعم امم سلام امم نعم, السلام. نعم. نعم. سلف سلف يعني هذا وارد في الهديث نعم نعم نعم ثماذا قلنا وشرعية حقيقة شرعية ما هو مستعمله الشرع كطلاة للاقبال ولا فعال شرع يعني مستعمله الشرع فيعني اي لفظ استعمل في, في المعنى الذي وضع في الشرع له كصلاه كلف الصلاه للاقوال والافعال اي للاقوال والافعال المخصوصه اي للعباده المخصوصه وهو لغه بمعنى دعاء وييمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان وكذلك الايمان الايمان هو ماذا هو حقيقه شرعيه حقيقه شرعية. ليس حقيقه لغويه لأن الايمان لغة بمعنى التصديق. امنت بكذا اي صدقت به لكن على شرعا نقل الى مجموع هذه ثلاثه وهو ماذا تصديق بالجنان والفعل بال والنطق باللسان فشرعا قد نقل إلى هذا المعنى الذي هو مجموع الثلاثة فدخل دخل في, ال... في... في الإيمان كل الطاعة وهما لغة وصلاة لغ... وكذلك إيمان لغة الدعاء يعني الصلاة لغة الدعاء والإيمان لغة التصديق بما غاب يعني التصديق بالغيبيات بالمغيبات يجوز الاستثناء فيه يعني يجوز الاستثناء في الإيمان هذه مسألة هل يجوز الاستثناء في الإيمان هل يجوز الشخص أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله الأحناف ينفعون لا يجبزون فيقولون إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني هو يذل على أنه متردد وشاك في إيمانه والإيمان يقين لا يجامعه شك ولا تردد لكن يعني أكثر العلماء يجيدون هذا الاستثناء لا بمعنى التردد بل يعني بالتبرك وللإشارة إلى أن كل ما يجري في القون هو بمشية الله تعالى فاليمان بمشية الله والقفر بمشية الله والطاعة والمعصية كذلك وأيضا يعني الإيمان المعتبر هو ماذا الإيمان عند الموت ونحن لا ندري هل يعني e yukhthamu awaqibuna bil iman fa من قال انا ان اعلم ملمن ان شاء الله وهو لا لا يريد تردد وشك بل تبرك وتحقق فهل يجوز ينبغي يقول يجوز وكذلك اذا اذا قيل للاخرين من نعم انا مده فتره بالكونسترا ها اشرح اقول له الاستاذ فريج جزء الاستخدام فيه ام ونفس المنزع هذا يا هذا اذا تقدر توصل سلامه طلب ان مره لا انا طالع قدام الاستاذ ام بس في ان شاء الله بالاسم طائرية وأن الإيمان محلو من أصل القلب والتسليق منها لذلك قطر الإيمان من شيء من قباعة البالي أن الإيمان كان مجتملا للعمل الغيبية وعمل الإسلام فأعمال من اللواهر أنها ستكون أنزع الباب التبرك لتقيب أن هذا هو الباب kiil ma'ana hadhihi al'mar Allah ra wa hiya taqana wa ya'ni ihtiyatana hadha al-lafz al-muhim udila anhu fiha wa amma ya'ni la'alahu dalil 'ala taraddud la wa salih lidhalik na inna والإيمان أيضًا يترسب عليه الإيمان اشياء الله عزيز بأمور خطر بأمور خطر بأمور خطر يعني إذا قلنا الفرق بين الإيمان الظاهر أن هذا أمر ظاهري وذاك باطني فهنا جوزم به فصحيح لكن لابدا نقول إنه عدل فيه أن لفظ Wa illaha illa ureeda bihi tabarruk Am baqi juzu Ana muslimun insha Allah Thumma wa qad هو حقيقة أي مستعمل في المعنى الموضوع له باعتبار يكون نفس اللفظ مجاذا بالنظر إلى اعتبار آخر نعم مثلاً إذا استعمل الغائط في, في المكان المطمئن حقيقة أي استعمله اللغبيون هكذا يكون مجازا بالنسبة للعرفي نعم وكذا إذا استعمل في اللغة المكان مطمئن الغائط إذا استعمل في اللغة لماذا لما يخرج من الفضلات مجازا فيكون حقيقة بالنسبة إلى ماذا الى العرفي نعم الله أنه لو جزم مزكياً بذلك نفسه أكان راقعاً إيمانه الله عنه بقوله فرقزة تخفزكم ولكان جازحاً بأنه من عن الجنة ويكون مباحاً إذا قصد التضرح بذلك أو قصد بيان الواقع أو قصد التعليل متبركاً برئي المشيئة لا معلقاء وبيان الواقع أنه مؤمن بمشيئة الله وقصد التعليل أن إيمانه سببه مشيئة الله مم يعني إذا خاف الرياء يجب عليه أن يقوله شاء الله نعم الله الشيخ صديق إذا تصد بني تسكية نفسه رحل معه إذا خاف الإنسان من نفسه إن شاء الله هل لا يشك في الإسلام وإذا يفقنا الإسلام لكن هو يشك لأنه هو مبين لكن الا كلها هذه مصالح قضيه ليس هذا موضع ان الا في الوصول نعم ثم ماذا قلنا ماذا قلنا وصل ما ما ما ما والمجاز قول مستعمل بوضع ثاني له والمجاز يعني مجاز من مصدر ميمي من جاز يجوز فمجاز بمعنى جواز يعني انتقال ثم وريد بالمصدر اسم الفاعل فيكون مجاز بمعنى الجائز أي المندقل أي المندقل عن محله إلى محل الناخر لأن اللفظ إذا استعمل في غير معناه في معنى آخر له وعلاقة بالمعنى الموضوع له فقد جاز وانتقل إلى المعنى, إلى المعنى الآخر أو يمكن قول إنه بمعنى اسم المفعول فإنه لفظ مجوز به أنا كل لها المجاز مصدر مصدر نيري به مصم الفاعل وإن مصم المفعول ثم هذا هو المعنى اللغوي المجاز المعنى اللغوي هو الانتقال أو المنتقل أو المنتقل به وأما في الاصطلاح مجاز ما هو قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة يعني قول استعمل فيما وضع ثانيا فيما وضع له ثانيا لعلاقة أي لا بد يكون هذا الاستعمال بسبب العلاقة لا يكفي وجود العلاقة بين المعنين بل لا من وجود العلاقة بينهما فلا بد يكون هذا الاستعمال بسببها فبناء على ذلك يعني إذا وضع لفظ لمعين ثم جعل علاما لشخص فلا يقال إنه مجاز بل نقول إنه مشترك فجعفر مثلا هو مشترك بين جذول الماء وبين شخص معين وضع له وكذلك إذا كان بين المعنى اللغوي والمعنى, والمعنى العالمي علاقة مثل أن يعني يستعمل لشخص مبارك لكونه يعني فيه البركة لكنني لا يقال أنه مجازل لأن هذا وإن كان بين المعنين علاقة البركة لكن هذا الاستعمال لا يجلي لذلك ولو فرضنا زباء على بركته يقال له ماذا مبارك كذلك فضل وكذلك الزيد زيد في الأصل بمعنى الزيادة ثم جعل على من لشخص ولو فرضنا أن هذا الشخص فيه مزيد من الفضائل لا نقول إنه مجاز فلا بد يكون مجاز يعني للعلاقة ولا يعتبروا ثم هذه العلاقة إما يكون مشابهة وإما يكون غير مشابهة مشابهة مثل استعمال لأصد في رجل شجاع لعلاقة المشابهة بينهما لأنهما تشابها في وصف مشكور للحيوان المختلف وهو الشجاعة. أو يكون العلاقة أخرى مثل إطلاق الحال في المحل أو في المحل في الحال كل في الجزء في الكل. هكذا. ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين. يعني لا يسترط أن يوجد لزوم ذهني بين المعنيين. لا يشترط في المعنى المجازي أن يكون بحيث ينتقل الذهن إليه من المعنى الحقيقي لزوما ذهنيا لزوما عقليا بحيث كلما يتصور المعنى الحقيقي يلزم تصور هذا هذا ليس بشرط لأنه غير موجود في كثير من المجازات مثلاً إذا المحل في الحال إذا استعمل المحل في الحال مثل فليدعو نادية يعني فليدعو مجلسه أي أهل مجلسه هل كلما يتصور المجلس يتصور أهلها لا ليس كذلك بعضنا استطيع نقول ذلك مثل استعمال الكل في الجزء. كلما يتصور الكل يتصور الجزء لكن العكس وهو يعني كلما يتصور الجزء يتصور الكل هذا لا فاللزوم الذهني ليس بمعتبر في في بل المعتبر ما هو ان يوجد بين المعنيين لا تستلزم الانتقال بل يعني تجوز الانتقال نعم ولا يعتبر لزوماً ذهنياً بين المعنيين وصير إليه لبلاغته يعني ما هي الأسباب ما هي الاسباب التي تؤدي ilal الانتقال الى المجاز بدل الحقيقه يعني البليغ لماذا يعدل ان الحقيقه الى المجاز بان يطلق على المعنى لفظا ينادى عليه مجازا لا يادى عليه حقيقه مثلا بدل يقول Ra'aytu asadan. Ra'aytu rajulan shuja'an. Limadha yaqul ra'aytu asadan? No. Wa kadhalika badala eh, ayqul ya'ni وإنما أصير إليه لبلاغته أحيانا لبلاغته لأنه هو المطابق لمقتضى الحال بلاغة هو مطابقة اللفظ لمقتضى الحال يعني أن يتي المتكلم لفظه مطابقا للحال والمقام فمثلا أحيانا يكون كلام المتكلم مع, مع ذكي فالذكي يناسبه ماذا المجاز أحيانا فإذا استعمل معه الحقيقة فنقول أنت تكلمني مثل هذا ينبغي أن يكلم مثل هذا العوام لا فلا يكون بليغا فالبلاغة أهيانا يكون نعم وأهيانا كذلك المقام لعله يقتضي اللفظ الذي يدل على المعنى مجازا إما لإقامة وزن أو إقامة سجع وهكذا فإما لبلاغته ثم أوثق لها أوثق للحقيقة يعني اللفظ الذي يدل على المعنى, على المعنى حقيقة أحيانا يكون هذا ثقيلا على مثل الخنفقيق الخان ران فقيق هذا صعب ام وهو الذي يدل على المعنى على على على الهلاك حقيقه فعودي الى عنه الى ماذا الى داهيه يعني إذا ذكر اللفظ الذي يدل على هذا المعنى صراحة هذا يكون ماذا فيه بشاعة مثل لفظة القير يدل على الذكر حقيقة وإذا أعود لعنه إلى ماذا إلى القضيب وكذا فيكون أسن أو أهيانا يكون يعني هناك وناس في المجلس متكلم يريد أن يخفى الأمر عليهم سوى, سوى مخاطبه فمخاطبه يعرف هو ومخاطبه يعرف معنى هذا المجاز والآخرون لا يعرفه فيخفى أن عليهم هو يعني يستعمل المجاز لأنه إذا استعمل الحقيقة كل يعرفه لا يريد ذلك هكذا ها؟ وصالح الذي يريد ان يفعله امم نعم لكن شيخ هذا العام مستخدم الغير على نقول يعني صار عنجه يعني يقول ماذا حصل للرجال يا الرجال الشيء الذي بيني وبينك طلب وجه ايه ما في هذا يعني ما بين الرجال شيء الشيء الشيء هذا رجال شيء. هذا انتعام اي امكانيه هذا غلط ليس حقيقه ولا مجال هذا غلط مثل ان يقول ممتنى ممتنى آه ممتنى آه آه آه آه يركب الحمار مشيرا الى ماذا الفرس نعم امم هو عباره يقولون نقض الغراب وطقوى طائر الغراب وكذا الى الغراب كل كلامه الغراب اريد انه يفهم انا ولا تش هذا يعني لا اهل شخص انا بتعمه عن رجل ولكن المقصود غير انا حسيته عرفني عند الغراب امم نعم ثم ما قرر وهو تجاوزوا بسببين قابلين وصوريين وفاعليين وغائيين عن مسبب وبعلة ولازم وعثر ومحل وكل ومتعلق عن مدول وملذوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق ومتعلق وبما بالقوه وما بالفعل وبالعكس في الكل هذا كلام اشاره الى ماذا الى أنباع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ويقول يتجوز يتجوز بيله لا علم نسلل ذلك ويتجوز بالسبب سبب قابلي عن, عن المسبب Faiutab lafudin yadullu ala sababin wa yuradu bihil musabbab. Wa hada sabab ahyanan yakuna sababan qabiliyan, ahyanan yakuna sababan suriyyan, ahyanan yakuna sababan failiyan, wa Yakona sababan gaiya. Naam. Sabab qabili. إطلاق لفظ سبب قابلي لإرا... مع إرادة مسبب مثاله ماذا؟ سال الوادي سال الوادي أليس المراد بالوادي مياه الوادي؟ فالوادي أريد به ماذا؟ المياه وما العلاقة بين الوادي والمياه؟ يعني هذا قابل وادي قابل للماء نعم لكن سعال الوادي يجوز نحو سعال الوادي يجوز ثلاثة وجه إما, إما أن يكون المقصود بالوادي المياه فيكون مثالا لما نحن فيه أو يكون المراد أن يكون مجاز نقص بأن يوجد هناك مضاف مقدر سآل الوادي يعني سآل سع... ماء الوادي فالوادي يريد به الوادي لكن هناك مضاف مقدر فهو مجاز نقص ويمكن أن يكون مجازا في اللسنات وأن يراد بالوادي نفس الوادي ليس هناك مضاف مقدر ولا شيء بل والوادي فنقول السيلان للماء لكن عين يسيل في الوادي فسيلان له علاقة بالماء من حيث إنه هو الذي يسيل وله علاقة بالواضي من حيث إن الماء يسيل فيه فالفعل الذي يحقه أن يساند إلى فاعله أسند إلى مدى إلى مكانه فيكون مجازا في الإسناد وكذلك جنات النجري من تحتها لنهار احتمل هذه الأوجه كلها ما نقول ان المراد بالانهار مياه الانهار او نقول الانهار المراد بالحفر التي يجري فيها المياه لكن هناك مضاف مقدر مياه الانهار او نقول هذا ولا ذاك بل لكن وسند الجريان الى ما ذا الى لكون الانهاري محل للجريان واضح ويتجوز بسبب قابلي وصوري وكذلك يتجوز بسبب صوري يعني إطلاق الصورة إطلاق الصورة على ماذا؟ على ذي الصورة فالمعنى الحقيقي يكون صورة والمعنى المراد يعني صاحب الصورة نعم مثل أن نقول يعني سأبين لك صورة الأمر هل ان هو يبين لك صوره الامر اविल امر نفسه الامر نفسه كانه يقول ابين لك الامر اي حقيقه الامر لكن صور رعين الغيث الغيث هو سبب فاعلي أي فاعل في العادة يعني لماذا للنبات المقصود رعين الغيث أي رعين النبات الذي فاعله الغيث وكذلك إذا قلنا نزل السماء بمعنى نزل المطر إذا نزل السماء بأرضي قوم رأيناهم وإن كانوا غلابا إذا نزل السماء والمطر في أرضي قوم نعم وغائي وكذلك غائي أيضا أن يتجوز بالسبب الغائي يعني المسبب Lainasemaa huladhi yujidul mahtarad. Hmm? Samaa yuradu bihe sahabu, yuradu bihe samamohal hakikad, ikhtilafin, bein mufassilin. No. Gha'i. Gha'i maha huwa Yani isti'imalu lafadil gha'i ala as s s s s s s s s s s يتراق اللفظ ويراد به يعني ما هو غايته. ماذا قال؟ ما قال؟ الشيخ لم يتذكر بها. من هو؟ الشيخ معتايبين. ما قال؟ ونحن نتابع مؤلاء في الشرح غير التقناع بما يقول في هذه المسألة. لكنني أريد أن يتبير أرى معنا قوله. فما هو؟ هذا تعليق على بعض الأمثل. امم امم امثله رياض المصوره اجد هي قوله الشيخ امثله ثلاث قطات في شارت امم ان لا الفضي غاي ما امم <تصفيق> ليس السحاب هو هو الفاعل <تصفيق> السحاب فاعل للنبات والرياح فاعله في السحاب هذا <تصفيق> إذا قلنا رعينا الغيث اليس الغيث هو يعني سبب عادي sababun fa'ili 'adatan wa yumkin al-fa'il al-haqiqi haqiqahu Allahu ta'ala wa kadhalika wa فاعلي ونستطيع ان نقول يعني السماء وكذلك نستطيع نقول السحاب نستطيع نقول ان الريح هو سبب للنبات كل هذا ثم الغايه امام لو هو ثم يستعمل في أو هو موضوع للعقدي ثم يستعمل في الوطي مجازا أو هو موضوع لكل واحد منهما فهو مشترك بينهما أقوال فلو قلنا يعني إن النكاح موضوع للوطي ثم اوطلق على العقدي فنقول يعني هذا تجوز بالسبب الغائي Miele on pankriumiامiikki? bord Safe! Olik,USTR. Maga predana väient tulebüüfonu et presja küll kemus ka või saidu? Ta, liit باي دارت بي نكاه له dijo موضوع للوطيب وحرته العقده نعم مساله القواني موجود ماذا قال الله La tuaiduhunna siraan. Va hüa rada la tuaiduhunna nikahan. Fa hüna mahu sirr, vatud. Yannahu yaqa'u siraan. Fa sirr lama kana agaida limadal niikahi. Fa hüa rada bi siri hüna alnikah. Fa fiii tajabudun هذا سي تمثيل تمثيل مثل هذا لما يقولوا اليه هذا غير مسجل 600 عاصي خاتم هذا غير واضح ثم بعض ما ذكر من هذه هاد العلاقات بعضها متداخل مع بعض وما كان فكان ينبغي الاختصار على بعضها نعم ليس بالضروره ليس بالضروره Junkiri on juudel, et ta on raiatud, raiatud, raiatud, raiatud. Või Ja nii see raiatud. Ja nii Ra'iitullaha şey. yani uh, -ma -ma ra ra itu, ra fi kulli Allah Wa la'asyiak ma'lula, makhluk ma'lula. Allahuna ulida bihi mada? La'asyiak. Ra'i saadalik? Fa'kaife konu ma'na ra'iitullaha? سرعه الله لا مثال يعني الله في كل شيء رايت الله يعني ينبغي ان يكون معنى رايت خلق الله أو رأيت تغثير الله في كل شيء. فيكون الله إلا أوليد به المعلول. هل هذا جائز شيء؟ جائز لله؟ ما هو؟ الله في كل شيء. نعم، مجازل. المجازل الإسمادي، هو من باب إطلاق السرع المسبب؟ نعم، هذا،, هذا قسم آخر. نحن الان يعني في المجاز اللغوي مجاز اللغوي هو لفظ وضع لمعنى ثم استعمل في معنى اخر له علاقه بالمعنى الاول فالمجاز هنا في اللفظ واما في الاسناد يعني المجاز في الاسناد اما اللفظ يمكن ان يكون كل واحد منهما مستعملا في معناه الحقيقي مذ له انبتت انبت الربيع البقل المراد بالربيع نفس الربيع والمراد بانبت انفس اللمبات لكن اسناد اللمبات الى الربيع بدل ان يسناد الى الله سبحانه وتعالى لكون الربيع سببا او وقتا لللمبات فهذا هو المجاز فهو المجاز في الاسناد هذا ليس مجازا غريبا بل مجاز عقلي يعني امر مجاز يدرك بالعقل لا باللغه فكلامنا, فكلامنا في المجاز اللغوي امبل افضل البقله يختلف عن السماء يعني امطار السماء نبات امطار السماء نبات أو رين الغيث ويجعلون اصابعهم في اذانهم هنا مجاز ما هو في اصابع مجئ فانه موضوع للكل ومستعمل في الجزء في الانمله فلنعمل هذا هو المجاز هناك لكن قلنا امطرت السماء ماءا ام اصبحا اسدتي امطرتي سماء ماءا اصبح عليه السدتي السماء ماءا يعني مجاز فيه الا في الاسناد يعني كده يا استاذ نفس امز ثم ذا قلناه بعلة والعظم وكذلك يتجوذ بالعظم ويتجوذ بالعظم عن ملزوم نعم لفظ اللازم يراد بلفظ اللازم الملزوم مثل أن يقول يعني انذا يقال فلان رفيع العماد او طويل النجاد او كثير الرماد والمقصود بكثير الرماد ما هو سخا رفيع النداء للعماد سياده لان الشخص لا يرفع فوق غالب عماده وعماد بيته إلا إذا كان سيدا لأن السيد ينبغي أن يظهر بيته لأن الناس كلهم والأطباع كلهم يقصدونه ولا ينبغي أن يشتبه داره بدون الناس فهو يرفع وكذلك فدان طبيل النجاة أي طبيل القامة هذا كله من قبيل اطلاق لازم و إرادة الملزوم. وآثر وكذلك يتجوز بآثر. الملزوم في طويل النجاة. الملزوم في طويل النجاة. طويل الحقيقي ملزوم. و ماذا؟ المعنى المراد. يعني أولا أنت تعرف أن فلان تَوِيلُ الْعِمَادِ رَفِيعُ اللِمَادِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ انْدِقَالُ ذِهْنِكَ إِلَى مَاذَ إِلَى سِيَادَتِي وكَذَلِكَ فِي <تصفيق> الرَّمَضَنِ شخص النِّجَادِ لا بد إِذَا إِذَا رَأَيْتَ نِجَادَ شَخْصٍ طَوِيلًا لَا بُدَّ أَنْ تَقَلِّدَ ذِهْنُكَ وهو قصير ف يظل لا طول بدنه. يعني يستلزم طول بدنه. أي في العلم. يعني أن تتعلم هذا إذا علمت هذا لذي مكان تتعلم ذلك. أما في الواقع يخلاف ذلك. اولا هو يكون طبيلا فيتخذ نجازا طبيلا. لكن في العلم أن تتعلم طول نجازه أولا ثم يعني يلزمك أن تعلم طول بدنه. نعم. وعثرن وكذلك يتجوزوا باثر باثر عن مؤثر نعم ومحل نعم وكذلك يتجوزوا بمحل حال يتجوزوا مثل ما ذا فليدع وكلوكذلك ييتجب عن كل ييتجب بكل عن بعض أي يذكر الك ويرااد البعض مذ علنا صبع في عذهم وومعلق وكذلك متعلق يتجب بعلق متعلك هو المسر متعلق هو, هو اسمفائل اسمفعل. وادر الناني اذا اذا وقع هناك ضرب ف هذا الضرب يتعلق بالضارب ويتعلق به بالمضروب فيتجوز من متعلق عن متعلق مثل يعني فاستعمل لفظ المصدر مجازا في اسم الفاعل او اسم المفعول اسم المفعول مثله هذا خلق الله بمعنى هذا مخلوق الله كذلك نقول يعني هذا لفضي أي هذا ملفوضي هذا نتقي هذا منطوقي كذلك يستعمل المصدر باسم الفاعل مثل زيد عدل أي عادل هدل للمتقين يعني هادل للمتقين أليس ذلك وكذلك هلان زور يعني زائر متعلق هو معنى المصدر يتعلق بماذا؟ بالمفعول والفاعل لأن المصدر يدل على الحدث والحدث له تعلق بالفاعل من هنث إنه يسطر عنه وله تعلق بالمفعول من هنث إنه يقع عليه وله فالمتعلق هو المصدر والمتعلق اسم فاعل اسم مفعول نعم ان تعلقنا معلول هذا متعلق بقوله هذا متعلق بالعلل فكانه قال يتجوز بعله نمعلول وملزوم هذا متعلق بالعazim يعني يتجوز بالعazim عن ملزوم اثر يتجوز عن بعثر عن, عن المؤثر هذا سيئتي ومؤثر ومحل يتجوز بمحل لن حال نعم وكل يتجوز بكل عن بعض يتجوز بمتعلق عن متعلق نعم يعني عن معلول كأنه قال يتجوز بعلت معلول وملزوم يعني يتجوز بلعظم عن ملزوم وآثر يعني يتجوز بآثر يتجوز بمحل حال يتجوز بكل عن بعض ينتجوز من متعلق عن متعلق وبما بالقوة عن ما بالفعل وكذلك يتجوز بما بالقوة عن ما بالفعل, ما عن ما بالفعل. نعم هو يعني اللفظ المجاز هو ماذا ما يذل على ما بالقوة والمراد به ما بالفعل مثال ذلك ماذا قال أنا هذا تعبير المطلوب والسليم يفيد عكسا مقصودا مثل أن المفرادة في هذا الشيء يتصف بصفة بصفة بالفعل على الشيء يتصف بتلك الصفة وهو ما يسمى مجازل استعداد يتعبر على الفخه الله بإطلاق اسم الفعل على الله ونمثل في اسمية الخامل في كيف أعطى أت... المصنف بالمثال اسمية الخامل في الدن تسكرة تسوية الخامل بالدن هو موسكر مسك... موسكر هو موضوع لما يسكر بالفعل ثم يعني أريد به ما يسكر بالقوة وهذا عكس ما... ما ذكر خلص ذلك يعني بما بالقوة عما بالفعل معناه اللفظ يدل على ما بالقوة والمراد هو ما, ما بالفعل وهذا بالعكس نعم لو لو ما اريد اغلاق المجالس اللي يعني تكون بالقوه عندكم بالفعل ك حفظه كده تحفظ صدر ام ما فهمت يعني انت هو ترقب المجلس عرف بالقوه على لكم بال معنى هذا الكلام ينهل هكذا يتجوذ بما بالقوة على ما بالفعل يعني المعنى الحقيقي هو الذي يدل بالقوة ويراد به ماذا بالفعل ليس اللفظ يدل على بالفعل ويراد به بالقوة لا بل بالعكس نعم وبالعكس في الكل وكذلك وبالعكس وبعكس هذه الامور في الكل يعني السلام عليكم صحيح بما القوات ويتجوز و و و, و, و عما و لا ها. وبما بالفعل عما بالقوه السلام عكس كيف هذا اختار الحين او اصلا هذا النوع ليس لا هذه طبعا بالعكسي لك لكن لم يكن تمثيله يما راده للممثل به, للممثل به. لا يمكن و باعتباري وصفا لم يلتبس حالا الاطلاق بالذيه يعني من المجاز أيضا اعتبار ما كان اعتبار ما كان مثل اطلاق اليتيم على الكبير مع أن اليتيم هو صغير لا أبله يعني كبير لا أبله إذا اطلاق عليه يتيم ماذا يكون مجازا باعتبار ما كان نعم اصحابه يعني ايه No. وكذلك إذا يعني أطلق شخص على مطلقته بأنها هذه زوجتي أي هذه كانت زوجتي no. ها؟ هذا باعتبار ما كان وباعتبار عصم الظائر ثم هو يقول لم يلتبس حالا لطلاق بضده بشرط أن لا يكون متلبسا بضد هذا المعنى الزائل هنا لطلاق وهذا الشرط بعضهم يشترط ذلك لكن يعني اللاهر أنه ليس بشرط مثلا يعني لا نقول للكبير يتيم وأنه حين الإطلاق اتصف بالكبر الذي هو ضد صغر وكذلك من كان قائما ثم قاعد لا يقال يعني اضرب ذاك القائم أي الذي كان قائما وكذلك إذا يعني كان ثوب أبيض ثم صبغ بعد السبغي أيضا مجازا لا يقال يعني وريد هذا الثوب الابيض اي الذي خان ابيض فا تلبسه بضيحه حين الاطراق هذا ليس ب... هذا الشرط ليس بمعتبر لو شروط مع نقطه لو شروط مع هذا لا هذا يعني... يعني هذا معناه هو انه لا بد من ان يوجد هناك قرينه مثل الاشاره مثلا كان شخص كان قائما ثم هو قعد بعد ذلك قال قلت اضرب ذاك القائم وهو انا على قرينه لان المراد ليس من كان من هو قائم الآن بل من كان قائما هذا مجاز أن يشترض في المجازي الألاقة ويشترض فيه القرينة التي تصرف أن إرادة المعنى الحقيقي هذا لا نعم. حسنا. شيخ عندك عكس هذا. قبل ما بالعكس في الكل. هو ذكر المتعلق والمتعلق. نعم. هو ذكر المتعلق والعكس. هذا آ... أيضا يوجد. وهو إطلاق الأفضل المتعلق وإرادة المتعلق لكن أقصد ذكرهما جميعا المقال النهاية والعكس في كل ما ذكره؟ ما ذكره؟ أولاز إنه أثنين أحدنا وكلنا متعلق ومتعلق من مقال متعلق لا. لا. لا معناه ويتجوز بمتعلق عن متعلق هكذا هكذا وبعلتين اي تجوز بعلتين امالول ويتجوز بالعazim عمل ذوم ويتجوز عن اثرن عن مؤثرن ويتجوز عن بكل ويتجوز, ويتجوز بمتعلقن متعلقن وبالعكس اي تجوز بالمتعلق بالمتعلق كما في قوله تعالى بي ايكم المفتون اي باي يعني مفتون اسمه مفعول يريد ابي المسطر ام اي يكون في المصرف العبادات فاسده ها الزائل يعني مش اصلي صلاة, صلاه باطل ام في صلاتي صليت يعني يتحدث عن هذه الصلاه م. يعني هذا هذا يدخل في يعني باب ما لازم اذكر الوصف الزا لا شخص كان مصليا الان ليس بمصلي يعني هو يتحدث المصلي أكرم, أكرم, أكرم, أكرم, اكرم هذا المصلي هذا مجاز يعني كان مصليا ثم زالت عنه الصلاه انقضت صلاته بعد ان غاب الصلاه اذا عليه مصلي فهذا مجاز الاعتباري مكان ها وإن كان صلاته لا يتطبيه الشرع يعني ينبغي أن يطلق في, الـ في, الـ في اللاهر أنه مصلّي إذا كانت مصلّي محيط عقد مصلّي هم الآن لا يصبب محيط إذا كانت تقول الحكام الشمائيين الواجب على الإجاب أعود أن هذا مبادئ أعادت؟ إجابة للواجب أعادت مبادئة للواجب أعادت نعم من هذا ال... فبعضهم يعني يقول إيجاب ثم يأتي بتعريف الواجب فنقول يعني هذا إيجاب وريد به الواجب فمتعلق وريد به المتعلق نعم لا لا الأحكام الشرعية هو إيجاب لكن هو هنا لم يريد هذا ، فإنه يريد متعلق هذا الإجاب. فهو يفعله. فهو يفعله. شب. هم. العيدة عن المعنون والأفا ليس نفس الشيء مع جسم الفقر. مثلا العيدة عن الفقر بين العيدة يعني الله أنه ما واحد قلنا بعض العلاقات متداخلة نعم ويمكن أن يفرق بينه بأن المؤثر هو يعني الذي يعني يكون تغثيره بسبب قدرته واختياره والعلة يعني على سبيل الإجاب نعم ثم هذا قلنا Wa beatibari wasvin ay ilin mm Lamitra Basara Litraka Bili Di Aw Ay Batibari Wasvin Aw Ay Ilin Katan Awanan Bivirilin Aw na Aw Beatibari Wasvin A Ilin Aibatibari Wasvin Ya Uru Idehi Katan Aw Ya Uru Ihi Lenan Ah Bifeilin Akuwa Na Tab Midru Ailin Katran Midru ilun al Ay Katan Yani Talakul Majita al Mahua اعتبار المال فان هذا المعنى الحقيقي معال للمعنى المجازي المعنى المجازي هو الحي والمعنى الحقيقي هو ما الميت والحي معاله قطعا الى الموت لذلك نعم <تصفيق> ايضا <تصفيق> ان مثل أن نقول يعني عن الخمر يعني العصير خمر ان يعصره خمرا أي أعصير عصيرًا يؤول ظنًا إلى ماذا؟ إلى كونه قمرًا أما إذا كان مجرد شك أوهم مثل أن يعني نطلق على العابد هرًا نظراً إلى أنه يحتمل أن, أن يعتقه سيده فهذا لا يجوز يعني هل يجوز لنا أن نقول أن حرين انه ان عبد ان حر لا لانه لا يؤول اليه لا يقينا لا يقينا لنا ولا ظن بان يؤول اليه بل يعني ما شكوا هذا راي ذلك يكون كان مدبرا او مكاتب ام كان مكاتب ظني اذا كان مدبرا قطعي Na. Ha? la ba'd kana ranna. Aw la'allahu yarji'a annani an illahu la'allahu lisayyidan la la bi bi أو قوة يعني المراد بالقوة مقابل الفعل والفعل هنا بمعنى فعل الفاعل فعنى هو يكون مآله إليه بماذا بفعل فاعل مثل أن نقول يعني أعطيني الثريد أعطيني الثريد أعطيني الثريد إشارة إلى ماذا إلى الدقيق فإن الدقيق يؤول إلى كونه ثريدا من فعل الفاعل وإيجاد الموجد أما إذا قال يعني ميت فهذا يعني بالقوة أو يعني إذا وطلق على العصير خمر فهو بدون فعل الفاعل يكون نعم وزيادة وكذلك يعني زيادة أيضاً أحياناً يكون باعتباري أو زيادة زيادة يعني يكون مجازاً بالزيادة يعني كيف مجاز بزيادة يعني لو لم تكن هذه الكلمة زائدة يكون حقيقة لكن بزيادته صار مجازا مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء لو لم توجد الكاف هنا وقال ليس مثله شيء يكون حقيقة في المعنى المراد لأن المراد هو نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى نفي المثل ilahi ta'ala ha laysa mithluhu shay' hada ydul hadal ma'na haqiqatan la, wa lamma zidatil sara zalan alayhi majazan majazun ziyadati hada hmm. لكن لا يراد بالزايدة ما لا معنى له بل يعني لم يتوقف عليه عداوس للمعنى وإلا له فائدة ما هو أن يكون بمنزلة تكرار اللفظه لأنه ليس كمثله شيء كأنه قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء مرتين هذا بناء على هذا القول بعضهم يقول كاف ليس بزايدة فمن يقول ان الكعف ليس بزايدا بعضهم يقول هذا على سبيل الكنايه فا يعني يقول المعنى ليس مثل الله مثيلون اذا ليس لله مثيلون لانك إذا حكمت على شخص الا مثيل شخص على شخص يماثل شخصا اخر بحكمين فهذا الحكم يشمل هذا مثلا مثل نقول مثلك لا, ت... مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ يُقَالُ هَذَا كِنَائِتًا عَنْ مَعِنَا إِنَّكَ لَا تَبْخَلُ فَكَانَّهُ دَعْوَى مَعَ الدَّلِيلِ لَا تَبْخَلُ لماذا؟ لأن من هو مثلك وعلى أخصي أو لا يوجد منه البخل فليس كمثله شيء يعني ليس لله مثل لأنه ليس لمثل الله مثل نا. وكذلك مثل يعني غيرك لا يكون كناية ماذا أنك تجود أو نقول هذا على سبيل كناية لماذا؟ لأنه, لأنه يدل على ماذا؟ على في مثل المثل عن الله وهذا لا يصدق إلا بانتفاع المثل لأنه لو كان له مثل Fahadlāhu yakonu miteluhu. Fahadlāhu yakonu li mitelihi mitelun. Fakayfa yutasawvar indifauu mitelil mitel? Biala yujad mitelun. Liannehu yidha wujida lillahi mitelun. Fahadlāhu miteluhu. Fahadlāhu miteluhu. Fahadlāhu mitelihi miteluhu. Fahadlāhu yutasawvar indifauu mitelil miteluhu. Ma'inna lhaqayki ma'huwa ma'al ka'af. Ma'atamiziyyad il ka'af. Ma'inna lhaqayki huwa nafi Vahua yestelzimuna fieil mitli. Liannehu lav kane allahe mitli, yakoonud allahe mitli, fawajid alahe mitli. Fala yitasavvar, fala yastuqu, annahu liise li mitli allahe ان شيء من الاشياء ليس قريبا من مماثله الله فظلا ان يكون مماثلا يعني لم يقرب الى لم يقرب من المماثله فظلا ان يكون مماثلا وعلى ايضا لا تكون الكاف زائده نعم وما هو قال من مبيرا آلة في كلام العرب الكاف ومثل تقول هذا مثل هذا وهذا كهذا قال فجمع الله سبحانه وتعالى آلتين التشبيه ونفى عنه بهما الشبيه هذا صح؟ إيه يعني إذا أتينا مثلا حرفين جار يدلل على التبعيل يصلح أن أتلل بينهما للدلال على جمع سليم العرب في هذا هذا المعنى يقول الى ان احدهما توكيد زائد للتوكيد هنا ندرس هذه الامثله مثل هذا المعنى من ضمن المعاني كل سمها على الزياده ام ليس بيزياده يقول ليس بيزياده نعم لكن مم. هذا غير واضح لماذا لانه اذا كان هناك لفظان بمعنى واحد فثاني يكون توكيذا للاول نعم م. ولم يذكر بعض ما قلنا وهو انه يكون نفيا لمقاربته إلى المماثله زيد معناه لا يتوقع عليه اداي وصل المعنى لانه اذا قلنا المقصود هو ماذا نفي المثل ف يعني لو حذف احد هذين اللفظين يحصل هذا المعنى لكن مع وجوده يحصل معنى اخر وهو تكرير كأنه قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء مرتين نعم ثم هذا قلنا ونقص وكذلك وبما بالقوة يعني عما بالفعل وبالعكس في الكل وباعتبار وصفين ظائل أو عائل باعتبار وصفين عائلين Wa i utaja was the yadatin, anyway the jab was the a killing. Nah. Kulahada Lahira Nahu Yani Athabun Ada اي تكون العلاقه بين المعنيين ما هو مشابهتهما اي التشابه بينهما في الشكل والصوره اذا نقول لي يعني لما ناقش لصوره للجدار هذا فرس هذا مجاز أي هذا شيء يشبه الفرس في شكله وكذلك اذا كان هناك لعبه بشكل فرس فقلنا هذا فرس هذا مجاز وهذا من قبيل الاستعاره لان العلاقه بينهما ماذا المشابهه مشابه في ماذا في الشكل الظاهر نعم وصفه الله الا و يكون بصفه الله الا ويتجوز بصفه الله مثل اطلاق الاسد على الرجل الشجاع ان و وسمن ها ما هو مثل اطلاق الاسد على الرجل الشجاع وي ا سببي صفته من اوصاف الاسد الظاهره المراد بالظاهره يعني المشهوره ليس المراد يعني انها تظهر وتدرك بالحسي لا ليس هذا المقصود هذا اشاره هذا اعتراض النحو البخر فلا يقال يعني رايت تريد رجلا ابخرا <يصفح> رايحة كريحة في فمه كالأسد لأن لا بد أن يوجد في, في فمه رايحة كريحة يعني يتغذى باللحم ثم لا يتمضمض ولا يتصوك فواضح أنه, انه فيه بخر لكن يهل يقال أن الأسد لا بخار أسد لأن الأسد وإن كان وصفا من أصاب الأسد لكن ليس ليس العصد مشهورا بهذا الوصف نعم اوكي okay. و, و, و كيف عندكم وسمن كيف كيف كيف نشرحها وسمن ام مثل ان الصدق قدس على المبدل, على المبدل. فكيف يقول وصم انكم لا تستحقون من 20 شيخ انه يكون كلامه مجازا باعتبار اطلاق اسم البدلي على المبدل ام كيف في فياد النسخه المصححه اسمه يعني هاجي هذا الاصل امم شو ثم مديره المفتل هذا يعني واسم مبدلن واسم مبدلن على بدلنا لكن هذا ايش مذكور هنا يا شيخ رسول كلها امم في فيه ايش نعم واسمين مبادلين للبادل مثل أكلت الدم بمعنى أكلت الدية لأن الدية بدل عن, ال... عن الدم أي عن القتل نعم نعم ما اسمه؟ ما اسمه؟ واسمين كل نسمك. قل لي مما تقدم اسمه يعني يعني يعني باغيان الاصل يا الاصل قال ان وساق نرخص مشاكل وصله الظاهره واسم ضد ومجاوره ونحوه نعم واسمي لو قرى واسمي واسمي Nelastavet sellistud ja intervab seal Germanudас suhtes ei jähed. Kasu tithe see sindi saati si See er jäte. Mis selisuguh kindöstle on palbastel tõhjuja. Tulitsttoрас numeroid väliteles واما الذين اراك تبشير الانذار مبشرهم بعذاب لديم البصير على الكبير الشيخ تقصد ماذا خلاص البيت المبتد اه مم. مم. مم. في طال مصيبه الظاهرات رسمه وجاء اخذ عندي الشرط هذا الثاني على علاقه المعنى هذه الصفه الظاهره وتقارن بعد علاقه الموضوع ده صراحه ولإسقاطه أيضا وجه وهو ماذا لأن هذا اثر ومؤثر فيمكن إذا قاله في ماذا في من قبل تلاقي عثر على المؤثرة للأخر قال أثر في الشرق 14 أثر ونحوه قالوا قد غير ذلك أشياء كثيرة نحن ذلك ينبع بعضها ينها يتراص المركب المعرب وهو اللي كان منظور مقال ومنها تسميه البلد باسم مختلف امم المختصر هذا وحطه نعم ومجاوره وكذلك مجاوره يعني اتراق اسم المجا إطلاق اسم مثل لااق الغائط على مذا على الفضات وإه مجاز بالنظر إلى مذا مع اللغب إلى اللغة وإ كان حقييق بالنظر إلى العرف الع هو مجاز ولا لاقى ما هو مجابة وكذلك طلااق العذيرة. على مدال الفناء ما لأن إطلاق المجابرة وكذلك الرابية على السقاء وهو في الأصل للدابة ونحبه نمي تجوز بنحب ذلك وشريط نقل في نوع لا أحد واشرط ان ثم هل يشترط في استعمال المجاز اي ثبوت عقلن العربي وهناك نقل في الجنس نقل في النوع الفرد فنقل في في في الفرد ليس بشرط بالاتفاق بمعنى أن أحد لا يقول إنه لا يصح إطلاق العصد على زيد من الناس إلا إذا سميان العرب إطلاقهم عليه لا أحد يقول ذلك بل يعني يكفي المشابهة فالمشابهة هذا نوع من العلاقة وكذلك لا أحد يقول يعني يشترط في إطلاق المجلس على الجالسين إطلاق هذا اللفظ بعينه في هؤلاء لا أحد يقول ذلك بل يكفي أن ينقل عنهم إطلاق المهل على الحال في الجملة وعما السماع في الجن سمعناه ماذا أن يسمع عنهم إطلاق اللفظ لعلاقة فنحن نستعمل هذا هذا اللفظ في معنى آخر بعلاقة أخرى مثلا إذا سمعنا العرب يستعملون السبب في المسبب نحن نستعمل المسبب في السبب إذا سمعنا يستعملون الكل في البعض نحن نستعمل البعض في الكل هذا هو السماع في الجنس أي في جنس العلاقة فهذا لا يكفي بالاتفاق هذا لا يكفي بالاتفاق وكذلك السماع في كل فرد هذا لا يشترط بالاتفاق إذن الخلاف في ماذا هم؟ في كل نوعين لا, كل كل لا, لا يكفي مطلق سماع في الجنس لا يكفي لا, لا ليس مطلق سماع اه شروط السماع المشروط هو السماع, السماع في كل نوع في كل نوع. فإذا سمعنا الارب استعملونا لفظ كل في في جزء. مثلا يعني قوله تعالى اجعلوا اصابعهم وهذا اطلاق الكل في الباقي فيجوز لنا أن نطلق الكل على البعض مثل استعمال الدار على الجدار استعمال الدار على الأساس نعم ولا حاجة إلى أن نستمع نسمع استعمال عين الدار في عين الجدار ليس بشرط ولا يكفي أن نستعمل هذا لأن لو, لو فرضنا أن هذه الآية لم ترد ولكن يعني ورد استعمال الظهر على ماذا على الضابة فنحن نقول آه هذه علاقة وهو يعني علاقة الجزئية إذن كذلك نحن نستعمل الكلا أيضا على الجزئي فهذا لا يكفي من... نعم وش... وشرطة نقول في نوع لأحد نقفنا